الخط الاحمر ده هو الشرص الجديد الخط الأحمر ده هو مين؟ الخطل جنفى إذا ما احنا متعودين فايش شرص جديد بنسيلي أول حاجة the very thin and the transparent هذا الميوكاس membrane بيتيني من أول الليلة وبعدين يبطن الـ bag of the lead. يبقى أول حاجة رقم واحد هذه الـ The client the يعني موجودة على ظهر اللي اتصابه وبعدين بعد ما تجد دي اتصابه يحصل ايه المنطقة دي يا جماعة يحصل الله يعني بدأت تلف وترجع منطقة دي كلنا عارفينها منطقة الرفليكشن تستبيها منطقة الفوردي يبقى راجع معايا كده The client the back of the lid The reflect as the area of The furnace. بعد ما يخلص يكون يخلص لا بتطلع على كده، أهي؟ عشان تغطي جزء من مين مين اللي هنا بغطوا؟ جزء من اللي السكيليرات. رقم واحد موايط... lines of back of رقم اتنين reflect as area اوف the رقم تلاتة يكون جاكتايف والغافر أفارت أوفر أفارت أبجد السكيليرات. وهذا هنكون جاكتايف مكان بول، لا خلاص. لعملهم تلاتة هو في ان أنت مش بالك kiedy chcemy, jest definicja of the konjunktura cyber. Ale to a, nawet kiełt upadł, wida kiełt lower z, awo. وادي i upper lower بعض هيحصل ايه في type <www. temane quas Model space> hey, it's called closed space. As I asked <Renoabilir> <accomp> you earlier, or you saw that closed space is full of what? Full of fear. It's closed space that is. Conjunctival to formation الكونجركتايبل ثيك. سألك سؤال. الكونجركتايبل ثيك في الناس لأنهم مختبئ. بس هو حمين وماقوله منيح. الكونجركتايبل ثيك. بس من من من قدام ومقفولة من لا. إيش اسمه إيه؟ من لا. نسميها. بنسميها قل دو سيك يعني constructs بتاعت التكامل بتساوي قل دو سيك قل دو سيك لما تيجي تشوف ترجمتها يقولك ايه إيشائي مقفول من الكلية. أول مرة كل دو سيك ما قبل كده لا قل دو سيك أقول تاني لما تطوع الجزة هيك أخرا هيتكون إيه كولفنساك لو أنت ربيح في مبتاع حرفتها تقول إيه هييتكون إيه كراندو الزاك يا ولد مين شو <تصفيق> هيبقى عني ساك والله كراندو الزاك فرحة كي كراندو الزاك يا ثلاث <تصفيق> كولفنساك تكون من كم بعض سنة أقول كانت أجزاء ليه ثلاث أجزاء أنت عارفهم. الكولفنساك وده إيه لأن الأول هنا حد هنا لها علاقة مين؟ العلاقة باللب؟ أنت مينها؟ تايل بير نتكلم عليه. يا تايل بير كولزونكتايف أخبرها إيه؟ فبين السلاكشر ده هنا رأيت مين؟ تايل يقول لك هي فير مني أدرت الأول معلوم. يبقى البال بيرها كولزونكتايف أول معلومة قارش. حتى نسولف نات فير مني أدرت تونزاتج هي الكولزونكتايف اللي لايمين. الباكونجنش رقم ترين هذه كولزونكتايف هي فير تو ذاطر رقم 3 ما نمش مع الكنتره كده بعد شوية بلاقي هنا ايه شايف دي انا بشاور عليها دي حفر حفر دي لها ايه مع الصلقه صلقه يبقى هذه البلبره كونذر سايبر رقم 2 توين شو بعد الليد مارجن ب2 مللي لو انا دهنت كده على الليد مارجن كده اهو ب2 مللي بالظبط هلاقي حفر دي اسمها ايه صلقه صلقه فالحفره دي مهمة وهنحتاج في طيب في بقى ان يوم هذا المكان يحتوي على من الذي يحتوي على المكان من اول على المكان الذي يحتوي اللي المكان هنا يحتوي على المكان الذي يحتوي على المكان من يحتوي على المكان الذي يحتوي على المكان الذي يحتوي على من اول يحتوي على المكان الذي حد على حد الذي يحتوي على المكان الذي طيب من اول الساقطه تصلح لحد هنا، وبينها وبينها وبينها وبينها وبينها وبينها وبينها وبينها وبينها وبينها نسميها على اسم وبينها نسميها وبينها وبينها وبينها وبينها وبينها البوردر وبينها وبينها وبينها وبينها وبينها مين؟ وبينها وبينها وبينها هو رقم ثلاثة وبينها وبينها وبينها وبينها ان وبينها وبينها وبينها وبينها وبينها ثلثر واربع ثلثه من المارجنال من فين لفين من التمكن من التمكن ال من التمكن من التمكن من من التمكن من التمكن من التمكن من التمكن من التمكن من التمكن من التمكن من التمكن من التمكن من التمكن من التمكن من التمكن من من أنا من عليه من التمكن من التمكن من التمكن من التمكن من التمكن من لكن هناك اشياء تتحرك وتتحرك وتتحرك اللي بتغطي وتتحرك اللي بتغطي العين وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك يبقى البالبر كونجنتيفه جزئين فيها جزء ايه فيها جزء ايه بالبر كونجنتيفه فيها جزء اللي روتلي ادرنت وفيها جزء جيرمني ادر الجزء اللي لروتلي ادرنت نسميه كلير البالبر الجزء اللي جيرمني ادرنت هو جنب ميت بالظبط جنب اللم ومنتميش لب بالبر يبقى الاولانيه كم جزء ثلاث طب البالبر كونجنتيفه كم جزء بس اثنين جزء اللي هو يأذر هنت تسميناه جزء ثرف اللي أذر هنت تسميناه مين اللي بتكلمناش عليها في الطاقة؟ الليمة سهيتكلم عنه ايه قاسة الفورنيك اول معلومة عن الفورنيك. الفورنيك الفورنيك هو الصيف اللي بيحصل فيه ايه؟ صيف الفورنيكشن صيف الفورنيكشن هتقالك سؤال جداً عندنا كم فورنيسز؟ كم فورنيسز فعليك؟ اربعة عمزة حسنودي كده دوني ما دي لكم ها أربعة إزاي؟ لو أنت جبت ألم أو جلاص رود، شتيت الأفضل خذ ودخلته كده، remembers. الاورفور بتاع تحت اللي هو كده لا ترانسفورد كده ميديال فورد يبقى هم كام فورد انت يا جماعه اربعه في رسمه جميلة بتوضحها اهي ده العيان وده النون وده عين العيان خالص ده هو ده من نهايه الاوفر فورد وده كده لا ترانسفورد واللي تحت ده كده مين اللي هو الفوق ومين هنا ده ميديال فورد يبقى عندنا اربعه فوردز ده الاوفر فورديك وده اللاترال فورنيك وده اللور فورنيك وده مين؟ الميديال فورنيك. ده تكون الم يجب ان تكون الم حطيت يجب ان تكون فيه الم الم الم الم الم الم الم الم هو الم دي طوله الم الم الم الم الم الم الم الم الم الم الم الم الم الم الم الم الم الم الم الم الم الم الم الم الم الم في ايه قصدك يا ودي ممكن تيجي سؤال بقى من المث دي فورنك في القبر فورن عليه بقى يا ترى مين اللي ماسك في القبر فورنك فاكر المصل اللي بترفع الليد دي بتشد الليد كده اسمها ايه ليد يبقى تعالى ناخد الحاجات اللي لها علاقه بالقبر فورن رقم 1 ماسك ده ايه اللي اللي الـ Docts of the main black cremele gland بتفتح فيه في اثنين الـ Upper Ford طب في شوية جلان كده مجموطورين هنا وطلقه الـ Upper Ford إذا كانت دين مين black cremele دول ايه؟ دي كمان موجودين الحاجات اللي لها الثلاث حاجات باص المل لكل وكمان الجلاند اللي like دي الصغننه اللي اسمها ايه اكسسوري دي هو هو الابر دي جزئين بقى انت مش منهم وكنت سايبه هما الجزئين دول لو انت جيتك سؤال في الفكره دي في ربع جنيه على العادي عند بس كلهم في الاشي اللي زي حتى مكالعة بنسميها ال الكرانكل يبقى الكرانكل اللي وصلوا وصفه بس كلهم في الاشي اللي موجود عند أني غانتس الأني أرجانتس كل الناس بتعتبر الكرانكل ده جوش إنه كونتريت سايل بس دي ناس ده تختلف معنا تقولك الكرانكل جزء من جوش من الليز مش جوش إنه كونتريت سايل طب إيش كنا نت على إياها من حاجة لما خذنا حتةش من هذا الكرانكل ووصلنا عليها تحت المجروسكوب لاينا فيها الترشيل كلانس فيها لاسب شو يبقى في ناس مختلفه عليه في ناس بتقول ان هو جزء من ايه من الكنكتور في ناس هو جزء من الليد مش جزء من كويس يا كلنا النهارده نروح على ايه على الكرنت جنب الكرنت بقى فيه هلال كده اهو حته حته مركعه عامله هلال بنسميها فلايكا سيمي ليونار فلايكا يعني انفليشن سيمي ليونار يعني شكلها إيه؟ شكلها الهلال الفلايكا سيفن ليونار ذا كرينجرز هولد اوف ذا طيب سايبر بوث ان ذا كونتراكت شكله هلال موجود برضه عند اني كلاس ايه انر هنا في سؤال للمسكييو اظهر الفلايكا سيفن ليونار فيسنج ذا كورنيا ولا فيسنج ذا يعني البلاي كاس 8 بتبص بتقص ناحيه ولا بتبص ناحيه النول كورنيا ده هو اللي تحكيه البلاي كاس هيك هي تمثل ايه بقى تمثل كلنا عندنا كام ليت في كل دي ابر ليت واللوور ليت فين بتقول ان البلاي كاس 8 يونايت بس موجود مطمحل، موجود إيه؟ لودومنتري، عجل السرد اللذي ديلي قولت فيلوك تثميه؟ في الطيور وفي الحيوانات دي في الطيور وفي الحيوانات دي عندهم قبر ليد، واللور ديته دائم من برين هنا كده على العين من برين دا بيقولوا عليه السرد اللذي في الضيور، ليه؟ لأنهما بينانوا عنهم فتحة وقالصة ويحتاجين إيه يغطي لعين، بقول ما إحنا علينا فتحة، من برين السرد اللذي في الطيور دي قولت في الهيومن بيبقى ايه بيبقى الهيدوبند وبيتميه ايه بقى الشرد اللد في البني مين نسميه مين على ليكا كويس ده ممكن ممكن تشوفوهم على بعضيش على ما تشوفوا زي اهو <تصفيق> <يشبه. تصفيق> كده خلصنا الجروب انابوم ده قلنا صيره سؤال تعالوا ناخد بقى الايه الاستور ترى لو خدنا ايه هنلاقي الـ كونترابتايبا بسنتكوهم من الـ اكيد رقم واحد هنا انا برسمه فوق ده اكيد رقم واحد ايه ابثيليام عادينا نتكلم على الـ بيقولك الـ شكله يتوقف على مكانه ايه ده يعني بيقولك ايه هنا غير هنا غير هنا غير هنا يبقى إزاي اللي بيختلف على حسب الإيش؟ على حسب المكان. نتعرف حتى من اول الأورث الأصبومي الجلدي. حد صار كسب قدرة. أخبار إزاي؟ ال دي ثاني طبعة دي ثالث طبعة دي رابع طبعة دي كامل طبعة. ست طبقات طبقات <تصفيق> <تصفيق> <البيضس كناس> إيه؟, <تصفيق> <تصفيق> ايه في الأول حتى المارجن دي من اول الاورف اوف مومينج حد حتى صرله الصرث الثالث اللي هي بيتكون من خمس ستة طبقات اللي بنسميه ايه ستيفات كريما طب هنا بقى بعد السرقة له دروب يبقى اتنين واحد طبعا طب عند منطقه الفرن يبقى كام يبقى ثلاثة طب يزيد شوية يبقى كامل. يبقى يرجع تاني بعد ما كان 2 يرجع تاني كامل ؟ يرجع الستراتيفايد سكويماس تاني يا جماعه ان من بعد الصفقه بيحصل ايه في النمبر بزيد بزيد اثنين ثلاثة عشان ارجع تاني ايه بزيد لما هذا هيكمل مع الابيديم اوف مع خلاص يبقى واضح ان بزيد في النمبر لحد احنا ابتدينا ستريتيفايد سكويرز وبعدين انتهينا هنا برده ايه ستريتيفايد سكويرز خلاص هذا الستريتيفايد سكويرز الابيديم اتوي كونتينيو وذ الابيديم هو الامتيه كده بس في حاجه اهم بعد ما بين بقى الابيديرم دي خلايا مهمة جدا جدا الخلايا اللي ان بتوين ذا ابيثريال دي خلية مهمة قوي اسمها الجبلة. مهمة مهمه الجوبل سيلز دي يا جماعة بتطلع لي نيوكر او ميوزين. ميوزين واضح من الرسمة انت بيقاوم جزء من الايه باتير فل يبقى الجوبل دي, دي هيحصل في دي اسمها ايه جيود. يبقى الجوبل سيلز دي يا بتطلع ميزوين. ميزوين. السلز دي موجودة في دي موجودة هنا وهنا بمنطقة الايه؟ فوردنيس جميل السلس موجودة اكثر أس زفوردنيس ذا وكمان على الناحية النيجية من عينيج يعني موجودة هنا اكثر من ايه؟ اكثر من الايه؟ اللش. خلصنا كلام عن سؤال؟ بعد الانيجيليا في لكن هناك من يجب ان يكون هناك من يجب ان يكون هناك من يجب ان يكون من كم ان يكون هناك من يجب عبارة عن شوية تجمعات من الليمفوسايت ليمف نود صغيرة من يجب دي يكون هناك من تحت ان يكون هناك عبارة عن شوية يكون ليمفوسايت بنسميها ايه؟ ان يكون هناك الادمينويت دي يا جبعة بيقولك ما بتبقاش وين تفينه زي بعد ثلاث شهور ايه في العاجل تان جدا في الكلام ليه؟ عالمين الادمينويت دي لما تتضخم بيحفظ ايه بوس كده؟ طيب الليم في نود كيف لديه؟ اده كونجران ايه؟ واضح ان الليم في نود احنا ايه؟ اللاب بدأ يتكون ايه في كونجران طيبة؟ كالجيع او بسميها فوليس يبقى عندنا يحفظ تضخم في هذيب الادمينويت دي الثلس قولك طب انت لك طفل سنه اقل من 3 شهور بيتكون له ولا ما, يتجوش. ما يتجوش. ليه لان الطبوع دي اساسا ما بتكونش ايه لو كانت خليك فاكر ان الادينويد لاير بتبقى ويل بعد بعد 3 شهور عشان كده اي طفل سنه اقل من 3 شهور لا يمكن عنده لا يكون طيب ليه لان الادينويد لاير بتبقى نوت ويل ديفولبت تحت المين المين المين من المين من ان في الميروس وفي المير المين بلاف بسل بيا من دلة عضوين you box عشان ايه اقول لك على حاجة من بقى على يا ترى تونزاين سايبقى اقبال الارثرد ايه وزمين دري علشان ينظموا الله الارثرد شويه فما قلت الكتاب كده ميلت كده الارضي اللي موجود في اللب ده ارضي موجود اللي سؤال مهم قوي يا جماعه يبقى شاطر عاملين اللي بيمشي على يخرج كده ويخش لحد السيلرودي اسمه ايه الارضي ده صح انتيريور سيلاري ارتري بيقول لك ان الضغط بتاع بيطلع من دول. بيطلع ارتري ومين والانتي والتي ده اليابت إزاي؟ البلدبر الأصري يجيني كبير الكبير ده؟ أوه ايه بوهي الكبير ده؟ بين مع بك البلدبر يجيني posterior conjunctival artery بوص ما عادي قسمها posterior conjunctival بيرز ايه بيرز كل الكونشنكتائينا معنا مين معنا جودي دهو معنا الثلاثة نظرها اللي جنب مين اللي جنب اللمبه مالهم الثلاثه اربعه مين اللي جنب اللمبه الظهور بياخدوا ارثري لوحدهم ونطلع لهم ارثري من الانتيور سيلاري ارثري كده اهو يبقى اسمه ايه الارثري اللي انا قايله أسمه, اسمه ده اسمه انتييرير كونجانتايغر ار كده ننتقل على فين وايه مع ايه يعني التندبره بيديني ايه اوستيو كونجانتايغر طب انتيور سيلاري يديني ايه النجيروكونجاكتايفا، الأنجيروكونجاكتايفا الأرضي بيغزلني، الثلاثة أربعين منكوا جاكتايفا اللي جنب اللم، البصيركوا جاكتايفا الأرضي كل اللي اللي خليك اللي جنب حتى حسة تغيرها في الحجم هو ضدها ايه؟ سيبر الارتري لوحدها لسه فدايما الحسة ايه ما حصلش فيها انفكشن لانها هاي بايه؟ هاي باسكنا خليك فاكرين مثل 3-4 من الكونجانك طيبة اللي جانب اللين باسرسلت الايه؟ رسلت دايما لما تيجي يجي هنا وهنا وهنا وهنا, وهنا, وهنا, وهنا ويجي ما تصيد مين؟ والفوت فالحق دي ما تجيش فيها ليه لانها ايه هاي رقص ما نعتها كويس البيند كلمه فول وارتس كده اكتب على البيند فول وارتس بس كده طب الليميت دريتش كلمه اذهلت طب ليه المسكولات بتاعتك طيب بص كده بقى خد كده بقى الكلمات لونها احمر الباين كلنا الورد بينه لا باين انا بقى ان ما البري الميديال بارت اوف ذا لب اند ميديال بارت اوف مين كلام بقى من المره دي لو عنده في الكورجا سايبه ممكن من ممكن لفين يوصل لفين عين متعمق يعني عندك ممكن يا جماعه من المشاكل بتاعة الكوندرانت طيب انها بتعملي في الدريند لينفنوز رو في الدريند لينفنوز النيرسة طبية في الكوندرانت طيب هايزة كينبا؟ اذا قال الزلد؟ يعنيه؟ ساكن بتاعه من ايه؟ دي ثلاث صوبرا ايه وصوبرا ايه؟ صوبرا ايه؟ صوبرا روبيا طب كذلك يبقى النورولك والمانتايفا طب لايت قللت قللت رتبينا اختلاف كده هاي كلها اختلافات ولكل لك كل الكونجكتيفا طب لايت قللت معنى الحته ده ايه الحته اللي جنب مين جنب الكورتا منين من حتى كلها اكسبة. جايل له لها واعطي لوحدها هبقى اكتبشه النيرف صبلي بزحامل زي زي مين؟ زي الكورسي الحتة دي كانت لها جزء برميل ايه؟ برميل أزل. ايه؟ مصيت. مصيت. مصيت. كلها ايه؟ كلها أكتير. يبقى المفروض في حماله؟ كله أزلت. الثلاثة اللي, اللي جنب اللي أزل ايه؟ أزل مش أزل ايه؟ أزل مش أزل إيه.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 دي يجي كلاينس المعلومة ده اللي إذا أردت تكثر حبس ألف شخص يقول لك في نورمال أورغانيزمات بتعيش في كون فاير تايبز زي ما في نورمال أورغانيزمات بتعيش في جاي تي تايبز ما ايه؟ تفلور كونران تايبل تفلور إذا أقول لي أثناء نورمال أورغانيزمات المعلومة في كونران تايبز كلكم بتقولوا دول بس دي روز باتيلس وستيف ألد في واحد كمان لو تعرف تزوده من الصعب بقى ديب له بكات والبقى الحي زي روز ومسفتلت بس وستاب ألضر وإيه؟ وديب له هذا الكلام الناظر إيه دي ده تأول إيه؟ تأول اي واحد يحصل في امبليمنتشن في كونتركت طيب عشان المره دي في الامبليمنت ايه كونتركت كونتركت باي باي اي لازم مع الهاء مع الحتين طالما في Inflammation اتوقع ان بروفز اوف ذا كونتركت ايه بيليتشن. لا العين لونها احط يبقى اي لازم and ليه Inflammation بيعمل Irritation في دول مين دول كل سيلز بتطلع لي كميات كبيره من النيوكوس اند بزنس سكول أي ا تشارج بوت بل اي يعني يعني وطلع منها هو يعني لما تيجي عند كده في أربع أنواع يعني في لو لقيت العماط شوية ميوكو على شوية بس يسمي ايه؟ ميوكو بيرلاند بسيتشارج طب لو لقيت العماط كتير اوي وابرة عن فقط يعني لايه بيطلع صديق سمي ايه؟ رقم اثير بيرلاند بيرلاند بسيتشارج يبقى العماط انه رقم 3 لو لقيت العماط شوية تسمى صديق بيرلانس ده تشارت او له اسم تاني زيرو ايه زيرو شان زيرو تانجنت ديفستور زيرو يا دكتور انا عيني يرسل صديق معرق بدم يعني صديق في ايه في دم يبقى اللوامات ايه اللوامات انواع لوامات وخلاص ماشي يا جماعه النهارده هندي اللوامات الحته بتاع التانجات والوامات بجد اللوامات الحصه الجايه حسنا رجل أبنى هتحدث عن الأعمار. حسنا مقريبة. يبقى الأعمار ممكن يبقى إيه؟ شاز ميوكت هاشات بس نيكو بيرلان. شاز بس لات. بيرلان. بص على صديق بلدي بيرلان. طيب أنواع الكونجرانكتاي بايتش إيه؟ أي كونجرانكتاي بايتش في الدنيا ممكن تبقى ينزلت في أعمار يقول لك لو اللي وصل الكونجرانكتاي بابتعت عينيك في أورجانيزم أكيد الكونجك طباخ سنتيمية لو اللي وصل هنا أورغانيز سنتيمية، إنفلاتيف واي إنفلاتشون في الدنيا في منه أكيود وفي منه إيه بعد أكيد ما عارف يقال أكيود وإيه؟ كل اللي ذا معين. إيه اللي إيه؟ اسماء اللي تعملني أكيود إنفلاتيف كونجك طباخ؟ مو كده البكتيريا، مو كده الفيروس. شيء حاجة بينه وبين ما بين الفيروس وبين البكتيريا. حاجة أنا أقول اسماء إللي هي. خلينا نبدأ بكتيريا. لو الارجانيزم اكثر عايله او الارجانيزم ضعيف صغيرين على شويه بكت صغيرين يبقى نوعه ايه لو مرض ميوكو بيرلانديتشارد دايما بيسمى كونتاكت يعني لو الارجانيزم ضعيف وعمل ميوكو بيرلانديتشارد سمي الكونتاكت تايب وايت ايه ميوكو بيرلاند كونتاكت ميوكو او زي ميوكو بيرلاند كونترانت بي. ماشي؟ مش قانت تلفزيونه ماشي؟ طب طب الارجنزم قوي تتوقع يكون ايه؟ بص دس يعني يكون بيرلانت تزال شارش سابق كونترانت تايبايت بي. ايه؟ بيرلانت كونترانت بي. او بي سي لو الارجنزم قوي جدا قوي جدا زي الدستيري هيا نحق فيه الأورجنيزة اللي لما يبقى أقوي جداً يكون عماط وتلاقي الضغط مثل وميبطع ايه معلومة؟ لما الأورجنيزة اللي لبقى دم يعني في حالات الدفتري في ايه؟ في حاجة اهزة في الدفتري من ان العماط معرع بدم ان الدفتري يا جماعة العيان تلاقي هنا ايه؟ ايه ايه انا Sami konjunktivite jest membranous konjunktivite. W tym momencie, to jest definicja of muko definition of Akut o lakronik. Akut, infective o lawn, infective. Infective konjunktivite. Characterizm by hybrynia M. Nie ma ulgi, to jest ulgi. Mie to jest acute infective and last by characterized by hybremia and relative in charge so only definition of membranous acute infective conjunctivitis characterized by hybremia and bloody discharge with a, with neutrophil formation. you have to pick up? And to the definition هونجانك تايباتس هو كده اسبيسيك اول ما مش اسبيسيك يعني كده ان شاء الله انا يعني ناخد ده يو كوبر لان تقول تناخ كتايباتس نهش يعني ممكن ال organisms ضعيف ممكن اسبيسيك اي اي organism لكن فيا لازم ناخذ هونجانك تايباتس لانه تيجي بأي organism لازم اسبيسيك organism ناخذ مثالين في organism مشهور اول اسمه كلاميزيا تراكومايك بيعمل ايه بيعمل مرض مشهور اول اللي في организм ثاني يريد بزرع اسمه المورس؟ انا هسألك المورس في ده مورس. لما كان بيجي في الليل كان بيعاد في الليل. injection فين؟ في الإنجيل. الإنجيل. ماهي وبرضه يعمل injection في الإنجيل أم ذاكن ران سايفر؟ ينفع أي организм ثاني؟ لا. ينفع التراكم ما تفضل أي организм لا. عشان كده هما إيه؟ بس يلا أقول Specific chronic conjunctivitis due due to infection of the koniunktywalnych? Nie. to jest 4, 2, 2, بكره اللي يوصل في عينيك ما يكونش اورجانيك يكون توكسيك والتكسن بحاجه من الاثنين يا التوكسن اللي من خارج الجسم هتيجي من داخل الجسم يعني التوكسن يتبقى اكسوجينوس يتبقى اندوجينوس تبقى انبودرنس ناخد امثله للاكزوجينوس توكسيك واحد بيتعرض لموب تعرض اتعرض للالترا فايبري بيجيله مرض مشهور قوي اسمه الرمد الربيعي برينك كاطار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 واحد عنده نيزان فى بقصة وهنا عنده تي بي فى ستره اي مصوص داخل الجسم ممكن التوكسن بتوصد ايه؟ توصد بانه؟ لكون جاكتايفة و تتاكسن بيه تحور بإمتلاباته يتلقى ويتجول ايه طيبا. نديول هذي النديول لها ايه؟ ماها؟ فليكتم سؤال تكوين النديول اللي بنسميها فليكتن. سببه ان الكونجاك طيبة اتعرضت لإكسوجينات دوكتن سببه ان الكونجاك طيبة اتعرضت لإيه لإندوجينات دوكتن لو سمحت قللي definition of lexynolar الكونجاك طيبة allergic inflammation of allergic inflammation is characterized by formation of an which is called كل دي كل الأمراضي ممكن كربو الجلطه vai تداي كم فور امبوتي يكون الريمش بيحط في الكورتكس طيب سميها ايه بقى سميها شوفوا بتاع عايز ان ممكن يكون ناخد اول نحن نحن ناخد مين نحن نحن MBC وبعدين نحن MBC نحن نحن نحن نحن نحن كده نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن اللي نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن مين هيقول لي يلا حد يقول حد يقولك عشان ينبطن ها أنا شايت نقي حد عشان يقولشي ستاقصر حد شارف يلا قولي يا ميران هايبريميا عند إيه ميوكو بيرلن دستشارج يتو انفكشن أو بيسترونج أورجانيز صهر والله طوي بي إيه ويك أورجانيز لقد بنتي أو هي انفكشن أو بيسترونج تايبة لازم ألاقي العين حمراء لازم ألاقي معاه هايبريميا ودستشارج نوع إيه لقد نشرت هذا المكان الناس اللي هذا المكان الذي نشرت هذا المكان الذي نشرت يلا. المكان اللي نشرت هذا المكان الذي عايش يقل آه في المكان الذي نشرت هذا المكان الذي نشرت هذا المكان الذي نشرت في المكان الذي في هذا المكان الذي نشرت هذا المكان الذي عشان هذا المكان الذي نشرت هذا المكان الذي نشرت هذا المكان دي يا جماعه ولا دي دريبا دي دريبا يالا يا أنا بيت طالع الوحيد اللي عايز دريبا فوق هو عايز عايز دريبا عايز دريبا ات مينز ا خلاص انا البريدج بودي اللي بس انا النهارده الحته كلها بكتيريا وكابتن يا ضعيف، ضعيه ناخد اردتلة بقى بصلك ارغانيزم ولا اي حاجة بصلك ارغانيزم ولا اي حاجة اي حاجة استريب، حاجة ايه في ايه المصريين نيجي في مصر مشهور اول اسمه ويكسبة تلك ومن ما هو بيجي عندنا بس سموه على اسمنا يمو في انت ان احنا معمقين بس... إحنا... أو... مع في العالم احنا بنسأل اه مين الاورجانيزم على اسمنا دي حاجه والله جت اه سموه ميموفيلس ايجيب هو ده الحكومه ومصر الحمد لله أضعف واحد اقوى واحد مين نيمكو كلهم ضعاف اقوى واحد الايه نيمكو القوي واضعف واحد الحمد لله هو مين هو الكوك ويكسبلك او اللي بنسميه الميموفيلس ايجيب مصريه والله بص لها عينها يا جماعه شايفين عينيه حمراء وايه يعني ايه حمرة او ايه? ايه حمرة او معمرة. اوكي? ده معمرة اصوان ايه لك ما اخرج? اعزين نعمل مقارجة. <تصفيق> لبين الكوخو يكتب اتلط والنيمو كبكاري. كوخو يكتب اصلاف كمان في ايه? في مصر ليه? بتحب الجو بتاعنا والشمس والحاجات. حسان كده لو جيجي في ايه? في ايه? النيمو كبكاري. اقوى راحت بس الحمد لله ميل في مصر. ولو جيجي في فصل ايه? شتاء. إذا هوبت فيهم معاكم ميليتيشن إنهم يكون جاي يقول لك بقى دي حتة غير سباك تشوفوا حلو قوي وضعيف وجميل بس هي دي غير للسالفة بقى سلس فتوق سالفة قول لي لكن الحمد لله ده سلس وثالفة عند بين تفرق معاك؟ أيوه أنا هنا بقيت قديمي طب إيه المشكلة يعني؟ مشكلة. مش إيه إيه سلف إيه مشكلتين. إيه إيه إيه إيه إيه مش إيه إيه طيب. يعني ايه بكتيري ستاتيك <تصفيق> يعني بتقلل البروبز اورجانيزمز موتوا دي مشكله, دي مشكلة تانية. لو العين يعني فيها في مشكله ثانيه لو العينه عينها عماص العماص بيطلع انزايم تبط التبطل السالفه تلاقي السالفه لما تحطها مع عماص السالفه ما تشتغلش لان السلفة مو اكد ان ذا بريزنس اوف ايه برضه معنى دي بقى كده كده العيان مع عماص اول ما تحط عض السالفه حاجه اساسيه اما العلاج مش هينفع تعمل ايه بالبص تشيله عشان كده يقول لك ايه تمام قبل ما يحط الثالته لازم يستخدم اي لوجن يبقى في مشكلتين في الثالته ايه هما ايه هما الثالته ما بتيجي تستك مش بتيجي فايدر ثانيا ان الثالته ما بتشتغلش في وجود العوامل البص بيطلع انزايم تقدر تي ان اكتيفيتس هتستخدم ثالته يبقى لازم ايه قبلها قال ايه, آيه. سؤال الدكتور بتاع الشغل قول بتاع المرض يعني يعني المرض ده بيجي طول السنة؟ لا فيكي فيكي فيكي انا بنسيت الفصول دي اكتوبر مايو سبتمبر ما شمع؟ انا كوميونتي مع... وبكتب لأن الله. دي الشهور اللي بيطلع فيها الدبان سلايم تريدنج بيوز المرض بتاع دايما يا جماعة يجي فصول الصيف لأن دي الدبان والمصايف والحاجات دي ماشي ايه المصايف ايه المصايف بالمرض في الشهور الاول وعي أبا عمس ينزل البحر يسيط لك القبار وراه المعروف ما كل الناس ترجع من مع ده ده <تصفيق> ما هو كله راجع من مع المصير <تصفيق> <تصفيق> انت بصول إيه إيه أنا خليك تنزل البعض والزفت والقرب طيب ماشي, ماشي تضغط على العيان كل جهاز طيب فيها امثلانيش هيشترك من ايه بقى؟ ممكن نهلف مع بعض بقى العين فيها امثلانيش ها؟ يلو الشقوة الامانية عادية هيشتكين من دستشار جيتم دي جو بيرلند وعينيه اللي قولها؟ عمد نتيجة إنه فيه <مسكت> في عينيه يقولك يا دكتور أنا حاسس النعناه مش برايجي حاجة Discoachers <مسكت> حاسس من الليك فيه طو. كل ده من إيه؟ رقم 2 ورقم 3 من إيه؟ نعم من Inflation <مسكت> في العين أنا حتى بحبك بيرجيبينت من Inflation <مسكت> <مسكت> ممكن يحصلوا حاجة برية ممكن شوية عماط ينشفوا ومن الدنيا حاسسين إنه فيه إيه داخل العيني؟ Foreign Body Sensation يمكن عيات يشت أو ممكن ده يشتجل من حاجة غريبة لكن معاك ده ممكن تحكي في عماطة ايامي وصد البيون بتاعتي ومضوعنا ان ايه في العماطة العماطة دي تشتغل زي المنشور تعمل ايه بضوء تحلل له الالوان الصين اعمر ابيض افضل ومن الألوان الصين دي طوع عشبكية العين يجوب ايه الالوان الصين هالات ملونة الالوان الصين بس الالوان الصين هنا فيها ميزة مختلفة شوية لو العماطة دي راحة يق تروح! يبقى الكثير من الناس يجب ان يكون هناك الكثير من الناس يجب ان يكون هناك الكثير من الناس يجب ان يكون هناك الكثير من الناس يجب ان يكون هناك الكثير من الناس لسه ما يكون هناك الكثير ان العيان هناك الكثير من الناس يجب ان يكون هناك الكثير من الناس يجب ان يكون هناك الكثير بيبتدي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 في ايه؟ يتكون دروبلت أورتيديما كل دروبلت من دول، تشتغل زي ايه برضو؟ زي البرد تبقى ثلاث امراض في كان في خلاص؟ العيان عنده انفلاميشن عنده ايه كمان؟ عنده انفلاميشن في يلا ايه؟ مش اللمشان الظ الظاهر بتاعه زي اللمشان الظاهر كوني شكل مي بين يبقى من بكتير لايكوريال قلبي بس بين اللمشان بتصرفه بياد ده ليه نفحص تعرف على البقات مثل الزغزالة والبقات مثل الزغ سكون جان كايبا من المسلمين هنحسبوها يا أو في في في أو في العين النوم يلاقي الرموش ملزقة ببعض حتى لك تعاليت مين اللي هيلزق الرموش هو أحد بالعمار بالعمار يقول لك لاشت ملزقة ببعض لاشت ملزقة ببعض بالعمار الحكاية دايما نزلها للصبح ليه؟ انه طول ما نعلم له هون بتقيت؟ بيتحولش العيان يقوم الص... نقص صبح الى المنظرة لأقول لك ان ده وده وده كل واحد من دول شغال القلم والرصاص فبنسام المنظر ده بنسل لايك كبير. المنظر ده قبل ناشن قبل كده كان فيه عيان عنده نفس المنظر اهو والرموش بنزاق بعض بشو لما كنت بشيل العمار كنت بلاقي تحت هنا بي ايه انثر اسمه ايه المرض ده الانثراتف بليفارج اذا المنظر ده يتلقبط مع مين مع الانثراتف بليفارج Fransal diagnosis from ulcerus perforatus. Także na na means od na the the na na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 لما هي اكتر حته حمرا تحت اكتر ريد تحت مش فوق يبقى دي ايه يبقى دي يكون ده خارجي بقى الله هيقدر يبقى اما في تليفوجني شيريك شير ايه اللي هو خالص بيدك اقده لو الاول لو البروجنزم واط من هنا الليمف ايه اللارجمنت في التريننج ليمف نود بص المنظره بقى ادي الاول لو مات فوق اهو دايم لازق الرموش في بعضها. يا ترى العيال ايه الكمبيليكيشن اللي هتحصل اكيد الارجانيكس ما هيوصل لفيني ودي اكتر حاجة يوصل لفيني للكورني بس قبل ما يوصل للكورنيا فيه كومبيليكيشن ثاني قوي هل نتكلم على اكيوت انفلميشن لو ما متعالجش كويس يبقى طول حياته كورني هنقول كومبيليكيشن ثاني كومبيليكيشن هيحصل كورنيا بأصدر هيحصل كورنيا بأصدر يا جماعة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 تتوقع مني يتحوش INSIDE THIS GUTER العمار لما العمار يتحوش هنا تبتلي بواطني مين البريفري of the cornea this will lead to formation of marginal outer يبقى إيه of marginal formation العمل INSIDE THIS GUTER a this accumulated this will to toxication of rots toxication of the a of the bravery of the طب ازاي بقى يحصل ايه؟ من المسلمين من المسلمين من المسلمين من المسلمين من المسلمين من المسلمين من المسلمين من المسلمين من في من المسلمين من المسلمين من المسلمين من المسلمين من المسلمين من المسلمين من المسلمين من المسلمين من المسلمين من المسلمين من المسلمين من لو الارثالي اللي ماشي هنا لابقه اول حتة تموت يا ليه؟ يا الصوابق ابعد حتة عن مكان ايه؟ الاوكلوشن انا أسألك سؤال. سؤال ابعد حتة عن مكان الاوكلوشن هنا فين؟ السنتر يبقى ال الكيموتس يعمل كتر يضغط على مين؟ على الجلوبس لو عمل الكتر هيعمل انصر؟ مجمع لو ضغط على الجلوبس هيعمل انصر؟ سنتر نعم ده المين سورس، ده أهم سورس، لو الأبض يحتاج كمان وانت هتقول لي بقيتم سورسات شكلة بإيه كورس شكلة وانتين فيلم شكلة مش اناف المين سورس هو الإيه هو اللمبردراب دي أهم سورس ده الجيزة بتاع الكورس يرى؟ هو ده اللي بقى، هو عبرتلي بسورة دي ديها كلها. تسيوشن نعم لكده تسيوشن طيب بقيت الكلام ده كلام تافه. بقى لو الأورجانيزم اللي هنا وصل للأيرس أول ده كم بدك لو الأورغانيزم اللي أنا أفضل إللي أكل من سك أفضل إللي أكل من سك. دخل إيه؟ دخليو تستاهل. باي. ساعات ولا جباق. ساعات الأرض بتزجر تأكل جنسايبر من النديب تحتي جنسايبر. إنكamina صعب جنسايبر بيدي ده يمكن تحت الصندوق يمكن تتوقعه بوعظة بهذه الكومبريكية تحفر معميل ومش معميل معناه فكاية مش مع, مين. مع, مين مش مع ايه؟ مش معالكوخ وميكس بس العلاج ده اثر دايماً العلاج يا جماعة باي مرض الامراض اللي جاية كده على طول العلاج حاجة. عندنا عندنا ايه؟ تكتريت. تكتريت ولو ايه؟ ولو.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 الأطفال تيجي تحط أطراف لأي الأولاد يجري مش عارف إيه تحصل تحصل أطراف الشارع كلها. في الأطفال أحسن حاجة مين مش مين الجدران مش اللوك يبقى الأستيريك آنتيبيوتيك مهم في الأطفال طب اللوك بعد خطة إثنين العينين رقم واحد أنا عندي عموط ماذا بنأكله بقية؟ باي إيه بايروشل يبقى استخدم بايروشل to remove the discharge عنا كلام ثقيل بورك أندد أربعة في المية فلائن ممكن يطلع موضوع مفيد ممكن رشوة مياه يعني براحتك ممكن صوديوم بايكربونات 3% احفظ الايه هذه الامثله لها. استخدمنا اي روشن لازم اكتب ايه حاجه طبعا انتيبايوتيك دروب كل ساعتين او كل ساعة انا حط الاصفر كل ساعه عندك بقى كذا امثله سيلين كلورامفينيكول ده طبعا للسرع السرع تشتغل على ايه طب اذا انا عايز اي مفوط نستخدم صح؟ ونستخدم العشرة مش الترديف في المئة ليه؟ التلديم في المئة مشت أقلوية جداً ومتعمل ثلاث سباياً يعني تحط القطرة من هنا بعد ساعة تتعي بودرة كده البودرة دي تقفل إيه؟ تايف للباكسة يبقى ما مستخدمش الترديف في المئة التلديم في المئة لأنها بتعمل ديبوزيشن أو precipitate which will close إيه؟ ده باكسة، مولد مشتخدم السلفة ولد مشتخدم الكولورة عشان يكونوا والقرف ده طيب دلوقتي مش في عارفه بيشتغل بالكلورامفينيكول عندنا اطراات تتروكساتين اطراات اوفلوكساتين تبقى حلوه دلوقتي مش معقوله يجي عيانك ياخد اطره سلف اطره بنسلين دلوقتي دي اللي مكتوب مكتوب زي ما ده مرهم أنت عندي ليه ايه فايده المرهم قايلت واحد بس أول فايده يا جماعة المرهم لو في عينيك بيفضل لحد الصبح فبيحصل له اكل بتاع مضاد حيوي يبقى كام ساعه 24 ساعة انا في مشكلة العين وهو نايم مش معروف على صحيح حط له اصلا تعمل قبل ما ينام احط له بمرهم مرهم تفضل في عينيه لحد الصبح يعني دي فايده المرهم إنه يخلي الاكل بتاع المضاد الحيوي 24 اوورز لو انت ما حطيتش مرهم إلا يحصل هيحصل العام هينام الايه الابرديت دي الأبر لت يجي على النور ليج يلزقوا بعض ومين يتحوش جوه ومش عارف يخرج البيت <تصفيق> تشارش طول ما انت نايم البيت تشارش مش عارف يخرج طب لو انت حاطيه مرهم قبل تنام تنام ثاني يجي هنا انك يسيب لك الاسبيتس هذه الاسبيتس يقدر يخرج منها مين البيت تشارش يبقى المرهم يمنع ان التو ايليت يلزقوا في بعض بريفنت لاستكنس اوف ذا تو والحكاية دي تسمح بال three exit of the discharge during the بحتاج بحتاج حتى وين ماين أتخلص إيه أتخلص, أتخلص, أتخلص ما يدخلنا خلاص ما يدخلنا تعمل إقبال غلط بس بتاع المنطقة دي بس ده إلتهشني أقرب إقبال منع المنطقه دي تبقى أو من عيني خير ده منع باتا بيكون رافع ممنوع الباندج ده اسئله فيتر دي يا جماعه ليه هو فيها باندج وممنوع المس في السيرفر نايتلي واحد النوع ممنوع باندج ليه واحد عليه معضه ومياه بتتشرب تجيب له حته قطنه تحطها في قصبنا حته لابد او له عنق كده انت هتعمل مصبتين اولا هتعمل ريتينشن للديتشاشن ثاني من حته القطنه هتزود التمبريتشر بتاع المنطقة دي وده يؤدي الى جروث اوف ذا مش رمعه؟ يبقى واحد عينيه متعمص ممنوع تقفل ايه؟ ممنوع تقفل ايه؟, إيه؟ طيبوا اللي عنده بطفودي بتاعه ومش بالضوء لا تتضل ايه شتيفل ممكن تتقدم ايه تتبوها دارت الجلس ممكن بعد كده زمان اي واحد يعمص يودون حلقة للصحة يعملوا حدث ماها مس بنطرات, مس بنطرات بين بين بالسلفر نايتريت تعال ببطلنا التعامل للوقت طبعا للوقت العيام يحط نطرات الفضة دي في عينيك very ill نار في عينيك نطرات الفضة دي بتعمل برضو جدرة هنا كده بريفكتيش نيعزل مين؟ البنك؟ طب لو تركيز الفضة زي هيأخذ حاجة اسمها تتسمم بالفضة تتايعيني يعني إخال الله بجميلتيش لا تكون جميلة بدأك إخال الله بجميلتيش التسمم بالفضة حد عارف اسمه عارف دا عشان كده بطلنا المس في النطرات الفضل كده زي ايه بطلنا ممنوع المس من المرات يجيب ايه لقوع ارام من في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 هيؤثر على ايه؟ على الكرن؟ يعني في حاجة زيادة الذي يكون معانا كرنية تقفكش حاجة كمان زيادة لو بقى بقى قوي جدا ويخش دوه كوليشن Circulation يعبليه بقى بقصة الايام يدخل يقول ايه ختمها جنرال Maleficentation العام بتاع في ماشي؟ خلاص. لكن ده حانم عمصة بقى و سخن من كمان زيادة؟ جنرال ايه؟ جنرال مستشفشم كل الأورجانيزم القوي أكيد هنزود إنه هيأثر على الكورنيا وهيأثر, على... وهيأثر على ايه؟ على جنرال مستشفشم الأورجانيزم القوي ده بيبقى ايه بقى؟ بص بقى العماط المراضي بيعمل ازاي؟ زي دي بقى كتير هو ده البرد انت بقى شايف العماط المراضي بيعمل ازاي حاجة مؤرفة ياه؟ ده فين؟ أوكي يا. ولكن في, الناس في, في اسمه بني... اسمها من حالات البرلمان تكون مسلحه جونكوكاي غلط جونكوكاي نتشاطر عبين نفس من نفسه تعب جونكوكاي اسمه منيريال في جونكوكاي اسمه منيريال فينيريال يلا في لو اسمه من اسمه من اين اتى من اين اتى من من من ده بنسميه ايبيديميك انفيكشن وغالباً الانفيكشن اللي بيتنقل من عين عيان لعين عيان تاني بيبقى مونوبينيل مونوبينيل ازاي بقى بتقدر يتنقل من عين لعين عن طريق الفم زي ما قلت عن طريق الايه عن طريق المريض مايه البق كده لو الانفيكشن اتنقل من اي ذا اي انت بي ايبيديميك انفيكشن مؤكد يتنقل من الجينيتال سيستم تو ذا اي اشهر مثال اللي انا هرسمه ده دي ام اهي ده اليوترس وديه المجاينة وده أم حاضنة وده اصطيب دور كالبانهم وده عليه كده والأم المؤرسة دي عندها جونوري <تصفيق> الولى ده هو قبيلت وقلت, وقلت, وقلت. ايه في عينيه؟ هاياخد وكروبه كيف عينيه؟ Now the infection is هو from A from the هو system to the A to the الأورجانيزم اللي يتنقل من الجيلة الستم للآل يجد يبقى إيه؟ من من, ممكن من الولد أي ولد صغير يتولد العنم عند بقى بي نسميه اسم نسميه حتى يقولك إذا الأفسامية دي هي طيب من تي الاختامة يعني هي الـ طيب type of burlant consumer type تبقى الورجنزم يعني هو ايه بان هو او ايه من او ايه او من ريال طاعتنا من او من من إيه اللي بقى؟ طبعاً وطبعاً بتطلع ايه فيها وفور نفس الكلام ايه قال لي ده بس تقول حكايه الراجل بتستلم ونخليه ايه قر انا شكول عيان يبقى شكول ولكن هنخلي طلع في تشارج نوع قر طلع فحصل هنا بقى مختلف شوي. لان العيان ده هيمر بتاع مراحل لو دخل لو العيان ده ما هتعليكش كويس، نخش بحاجة اسمها chronic stage، همه ثلاثة stage يعني اخد اول stage, stage of infiltration كيف في of infiltration؟ ولا اللي, اللي وراها. ايه اللي بيحصل في اول stage؟ الاوريجانيات بيخش جوه عليك؟ ده هتقل اللي هيحصل، لما درفتس اوف ذا ليند او اليكتري هيحصل ايه اللي في الكونكت تايب سي بي في الليد او تي في الكونكت بس القيمه بتاع الليد بتبقى لدرجة إن لدرجه ان التو بعض دي القيمه في ليد وفي اللور ليد ان مش عايز لا يبقى دي تب الكونجانسيبر ها ها كايب الكونجانسيبر برضو فيها ايجين اللي بتميها ايه كيمون قوله الكونجانسيبر ايه هيبريض وممكن اليه ايه ده ها بديجل ايه سامرس في ديسة شارج ولا ما فيش ما مش ديسة شارج حد عارف لو الارجانيزمي ده دخل السيستميك سيركوليشن هلاقي ايه ده ده هلاقي الجنرال مالكسيشن هو سيفر هيبك الارجانيزمو وصل للنفنو وديه عامل ا لمس ادنوبا سيبه هنا بيه جيادة انه هنزود ايه؟ هنزود عن المسيش بعد شوية مين هيضمن الرأي العمرات تيتج اف دي بي بي بي ازاي العمرات هيضمنها؟ هيحصل حرب, <تصفيق> حرب ما بين حقين الجوانيزم لما دخل جوعانيز الجوانيزم لما دخل جوعانيز هيحصل الشراجل حرب ما بين الارجينيزم وما بين البوليمون شوي من هيموته و شوي برقيت وأورجنيزم بس هيموته من البرنات enshore طب لما شوي works الشويه الميجوم ايه في المنفسكتشى النقلو معنى العربلة هب يستمر الآن علي اليك ادخل، من أي ديب تاعدنهد عني weahe conc كل الديب تاعدن لدي قلم تقدر طيبة ليه؟ مع ظهور الاماط يحصل في بعض الورجانيز في حيث تبقى دي, بقى دي. مع ظهور الاماط مطل يحصل حالة دريمة ممكن شوية اماط يمشافوا كده لي حاجة شبهة ايه؟ شبه It's called pseudo-membrane هل ده true membrane؟ لا ده سؤال ده عبارة عن ايه؟ ايه؟ يا ترى العين ده لو كويس ها يته طول حياته ايه عنده فكت انفيكشن في عينيه يبقى ايه العيان ده متحول الى ما كويس الكرونيك ستيج نال ريديشنز بيكومز اكاليز اند ذا كاريا كان انيشيت ان يبقى عندي الكاريا ده بقى لو تعالجش كويس يقدر يعدي اي واحد والكرونيك ريديشنز اللي في عينيه نعمله حاجة غريبة اي كورونيك ريديشن في القرنيه بيطلع ايه اي كرونيك ريديشن في القرنيه بيطلع لاك ديد كونجكتيفال عشان كده يا جماعة دا بانين كمان شوية الحسة بجاية اقولك ايه عذار كتيراً فيها دي كتير من قلناها ايه لا مش virulentifolchart امش اي virulentifolchart خيروين الثابر بابيني لازمتوا عني chronic stage يقولك chronic stage of virulentifolchart سايبايدل دي من دينة عذار البيبيني هورميش مش معاكي استطر دا مش ايه القوي هيبقي بالجرية. قولهم. الالثر دي ايه? والالثر دي ايه? تكون المارجنال? ازاي تكون السنترل? بنقولت بقى سبات الف سؤال. لو دي مارجنل ودي مارجنل ودي مارجنل كلهم لحموا مع بعض. يعملوا ايه? بص الالثر دي ريجل ايه ازاي الالتر بتحصل انا قلت اول ما جهلنا شرحتها خلاص عن طريق ايه تيمول في ليجزم اخرى ودي اهم واللي اورجانيزم بتاعنا اسمه ايه جلوكو بايل اقدر ايه الجلوكو بايل عشان يخش جوه القرانيه ويعمل ويعمل الكتر يقدر يعدي حتى لو الانتكس يعمل الكتر اهم اللي كتبت ديها دي يا جماعه ان الجلوكو بايل تقدر تعدي من الانتكس ايبيثيس الجلوكو بايل كان انبيت انت تقفل طالما الجروب كان انبيت انت بتقول له تعمل ايه كده كل هذه الالتر اللي فاتت تنتهي يا جماعة. تنتهي دير كوربوريشن والعيال زمان كان اول سبق كان, في سبق. كان كل الناس في مصر ايام دي ما كانش ده بين كان بريزيرفد كود اوف بايننجس ان ايجيبت هو البرنامج كنت قالك ايه كان عندك بتعمل ازاي يحصل الكورنيا اكتر فيت ايه كانت مكنه ثانيه للبايننج انا قلت اش الارجانزم يعدي الامثله لو ثاني ممكن يعمل ايه الاورجانزم جوه العيان اندو ستار باين العيان ده كان بيتعرض لسببين ايه هات ادو ستار توود ذا توود ذا تمام. ايه؟ يا عمي، قال لي بيسا ببقيت الأورجنيات الكرامة، لو الأورجنيات موصل للآيرس موصل للآيرس، موصل للآكريمانساك، في هنا بقى غريبة، لانتكون ممكن يحصل للعنيان بتاعنا سبسي الإكتروبي اشتا كون ايه اللي في طبعا عشان يحصل في على فكره انتوا اللي اتفقنا عليه لا لا ما ينفعش الاربعاء طب مش يوم على متحان اللي اللي لكن المطر يمكن ان يكون مطر او مطر او مطر او مطر او مطر او لو او مطر او مطر في مطر او مطر او مطر او مطر او مطر او مطر او مطر او مطر او مطر <ợو> طب لو العين مش عامله سبورت للليفت هينزل جوه اذا عشان يحصل السسك اكتروبيا الش ايه الشرطين بقى لازم يحصل ايفل ماتل اوف تراولان ده ثاني عشان ينزل بره لازم يكون في ايه طبقه طب الشرطين موجودين مش في اورجانيزم ينافس هييريتل ماتل اوف تراولان يعمل لها ايه السسك المرض ده بيجي للاطفال غالبا الاطفال هم اللي بيلعبوا الشارع بيمروا المطيه بيستخدموا كره بعض غالبا الايام بتاعنا خاطر الاطفال عينهم عامله قله طب بص فتطلع فين لبره الشرطين بتوع في ازاز مضطات الاوكسجينات بسبب الاورجانيزم لان العيان بتاعنا غالبا بيبقى طفل في لقد الأورجنزم هيعدي ويخش جوه عامل عيان ويعمل لو العيان متعانفش كويس هيبقى ايه؟ هيبقى جارية في بقى شوية انكم انتم اكيد في اللي شوية. بصوا. لو العيان عنده هنا في المارجن وفي نفس الوقت عنده ايديما كونداكتور فاكر ايديما كونداكتور تعمل اس كونداكتور اللي بيش وبقدرته قريبه من الايه think... and... imagine... قريب من الارض ممكن يلزق في بعض لما يفولد من في يلزق ايه ريش واتس سودوس ريشين افندو الكونداكتور بيكام ذا ادنت تو ذا ايه ايه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 بس البروفيلكتيك تريتمنت هنحمي بيه شويه ليه لان احنا هنحمي من بيعمي... المرض بيعني فاهميني في المرض ده بييعي الناس هنحمي البوبليشن بتيت لازم نحمي الاذر ار بريشن لازم نحمي الاذر بيرسونز في البيت لازم نحمي الدكتور واحد واحد عشان البرولنت كلش استراتيجيك ما تنقلش بالعين الثانية الثانيه اعمل ايه استخدم المضادات الحيويه بوت اير عشان الاذر بيرسون اللي معاه في البيت ما يتعدوش اعمل ايه العيان ده نعمل له سيمبل ايزوليشن يعني اقعده اوضه لوحده يستخدم فوط لوحده تكيات المخدات بتاعته تتغسل هو بينام على مخدة والعمار ينزل في المخدات تكيات المخدات ايه تتغسل لوحدها نعمل له حاجه اسمها سيمبل ايزوليشن طب ازاي نحمي الدكتور ابدا تفحص عيان معفن زي ده جاي بالبص في, في عينيه يبقى لازم تلبس جلاس جدا لازم تلبس نظاره بلاستيك كده لما تعمل بطلع بروتكتيف جوجل. جوجل, جوجل جوجل جوجل لا في عيان انت بتبص في عينك اعرف النتائج انا عمر شارع ام مليون عمر لو انت في عينيك لازم تجيب فيها حتى بلاش بلاشف انت بتفتح خراف وشايف الخراب كده اما تشتغل هينطول عليك لازم جايب ده و لابس ايه بروتكتيف جوجل انا بعمل ام جابوا الموردة كده كويس الله تعالى تيجي معايا عسل عامل ايه انا ولا ايه؟ ايه طبعا تاخد بدل عادي برضو على فكره الكلام ده هتقابلوه اللي كنت هعطوله بقى تفتحوا الرب باي حته عيان انتم هنا تفتحوه غالبا في واحد منهم هينط عليكم فانتوا تاخدوا موضوع فتح الصناديق فتح اي حاجه بس البطل الاندرتمش افتحوه عمو إيه باياك؟ مورتيكت جوجل يتخليه هو على من على الممرض ويعدال حد اوكي؟ ممكن على ديه. بس أفايا. من أفاياك بطوة الكيورة الستريتمنت بأس بي بوك ستبق انت الجنرال تريتمنت يدينا مضادة نهتم بيه قوي قوي قوي الجنرال نهتم بيه لأننا مش عارف الطوق إليس ما هم بقفوا مش عاين هفتاحهم يبقى بنهتم اهتمت بالسيسيميك أنتي لأن انا مش قادر أفتح الطوق عشان أحط اللوكال تريسي يبقى هنا لأن انا مش أحط طب كان لوشن ومضاد دحاوي تعاني اللوشن تستخدم اللوشن مور فريقونت ولا مور طب المضاد الحيوي. نقولك نستخدم المضاد الحيوي. اللي عام عن أنا عندك تركيز ألف وتركيز خمط ااا ااا خمط ثلاث وخم مين؟ 10% 30% 30% لما طريقة معينة. طريقة معينة لاستخدام المضاد الحيوي. تفهم اللي ولا لا؟ كل دقيقه حط الاطره كل دقيقه لمده 5 دقايق قلت لك الاطره دي كده كل دقيقه بعد فتره دكتور خلاص كل الدكتور نص ساعه كل نص ساعه 3 ساعات كل 3 ساعات لمدة يومين ثلاث مرات في اليوم لمده اسبوع مش معنى اشمعنى كده في حاجه اسمها بكتيريال في البكتيريا النمو بتاعها معين تنزل سيء؟ تباهمين يا جماعة؟ يبقى أفتر حتى أنا محتاج أضرب البكتيريا على زمنها فين في الأول وفي نهاية المرض كده كده البكتيريا أكتبه مثل إيه؟ بتخاف في نهاية المرض يبقى أنا بضرب الأول في الأول حتى في الأول كل إيه؟ كل دقيقة يبقى أنا بستخدم أنا مش عايز كل هذا الكلام حتى تحفظه وتحفظه بس according تو what to bacterial growth <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> Tak, no, please, lek, please. Hadi to. Hadi to, co ma tak, to ma tak, to ma tak, to ma كمدات الماء السخنة هتزود الإديمة في, في الليس مش تقدر تفتح العين فات انت عايز تفتح العين بك عشان تتأثبت قوله عشان أشيل رقم واحد أشيل بتفتح رقم اثنين عشان أحض التريد رقم تلات عايز تفتح على مين ما ولا على الكرة. ازاي تفتح العين بقى حط تفتح توقعوا لو الكلباتاتوا ما يستعب فشرت إنها تبتح الليد أعمل أستح الليد بالعطل أسترد من فور بالقوة في ألثر جوه هليجي علي, تب... على العيان هتعمل إيه في الألثر؟ بالفوريش ما لقم دين أعمل إيه إيه إذا كنت مش عقل أستعفل مثلا أنت مزيكي يعني عين العيان كده, هو. كده, هو. كده هو. نفتح عند اللاترال كام؟ لاترال ايه؟ كانسوت ثالث. يسمعك. يو كان يوز لاترال كانسوت. انت عايز افتح ان يا كولد ماشي؟ الناس اللي أنا يستنوا يستنوا يستنوا. اللي هيكون ليه من كده شوي. أنا بجد